16 Ağzı bıllay, min Bismillahirrahmanirrahim. şeytanı, Rjim. kulleke r-Rahmani r-Rahim. sabra. (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) حتى إذا أتيا أهل قرية استطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدوا فيها جدارا يريد أن يقدفا قاما قال لو شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه سبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت نعيبها وكان وراءهم فكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وَمَنْ غُلام فَكَانَ بَوَاهُ بِنَين فَخَشِينَ أَيُّهِقَ أَيُّهِقَ مَا تُغِيانَهُ وَكُفرَ أن أَنْ يُبْدِلَهُمَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْ الزَّكَاةِ وَأَقْرَبَ وَمِنْ الجدار فكان يَقُولَ امَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا شُدَّ مَأْوَى تَخْرِيجَ كَنْزٍ مَرْحَمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عن ذن القرنين قل سأتلو عليكم منه إنا مكننا له في الأرض واته من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قل عياذ القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 قال ما مكنني في ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبرا حديدا حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استاعوا أن استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعذ ربي جعلوا ذكاء وكان وعذ ربي حقا فتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفغ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا الذين كانت عين في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صناعا أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا, فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنها قالك جزاء أم بما كفر واتخذوا آياتي ورسوله زوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في ندوس خالدين فيها لا يبغون عنها حملة قل إن كان البحر مذذا لكلمات ربي إلى نفذه البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جينا بمثله ماذا ذا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَا كَانَ يَرْجُوْ لِقَوَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَادًا بسم الله الرحمن الرحيم كَافَا يَا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناذى ربه نداءا خفيا قال ربي إني وهنا العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسم يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام وكان تمرات عاقلا وقد بلغت من الكبريتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكشيها قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم السبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ اعتبذت من آلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك كين كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكن لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك عليهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مخضيا فحملته فانتبذت به مكانا قسيا فجاء المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناضاها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فوزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرب عنا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيسيا فأتت به قوما تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك مرسوء وما كانت أمك بغيا فشارت إليه قالوا كيف نكلم ما كان في المهد الصبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ويوصاني بالسلاة والزكاة ما ضمت حيا وبرا من ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيهم يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولدنا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِ وَأَبْصِرْ يَوْمَ تَأْتُونَ لَاكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ إِنَّا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بل كن في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديق النبي إذا قال به يا أبت لما ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن يا إن من أهدك يا أبت لا تعبني الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عسيا يا أبت إني يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلية يا إبراهيم لئلا لم إلى أرجم أنك وهجني ملية قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما أعتزلهم ما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب فكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لصنصدق علي وأذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فناديناه من جارب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا خارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي فكان يأمر أهله من الصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً عليّا أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آذم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلع عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعض خلفنا ضاع الصلاة والتبعة الشهوات فسبيل القوان غيا إلا من طاب وآمن وعمل صالحا فولائك وعمل صالحا فولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كان تقيا وما نتنزل إلا بأن ربك لهما ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا رب السماوات والأرض وما بينهما هو أصلب لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا يَذْكُرُ يذكر الإنسان أننا خلقنا من قبل ولم يكن شيئا فَوَرَبِّكَ ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيم ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عثيه ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه ويميكم الى كان على ربك ثم وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الَّذِينَ كفرون الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن النديا وكما أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل قُلْ كان في فِي فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا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 واتخذوا من دور الله آلية ليكونوا لمعزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ألم تر أن أرسلنا شياطين على الكافرين تأذهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تجاد السماوات من منه وتنشق الأرض وتخيل الجبال هدا أندعوا الرحمان ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض لا آتي الرحمن عبدا لقد احصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا إِنَّ اللَّبِينَ مَنُوعٌ مِن الصَّالِحَاتِ سَاجَعَ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وَالدَّهُ فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزِلَ بِهِ قَبْلَ النُّدَّةِ فَكَمَا لَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهم إلا تذكرة لمن يخشى تازلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهي أن تجهر من القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواضي المقدس طوى وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الصلاة لذكري إن الساعة آتيتنا كذوق فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها وتبعها وانفترض وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال إن عصاي أتوك عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقاها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرة الأولى. واضمم يذك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير السوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه تغى قال ربي اشرح لي صدري ويسير لِي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي به أزري واشرقه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا حينا إلى أمك ما يوحى أن يقضي فيه في الطابوت فاخذي فيه في اليم فليلقي اليم بالصاح يأخذ عدو لي وعدو الله عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرأ إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن، وقاتلت نفسا فنجناك من الغم وفتناك فتونة، فلبيث سينين في أهل مدينه ثم جئت على قذر يا موسى واستنعتك لنفسي إذهب الآن توأخوك بآياتي ولا تني في ذكري إذهبا إلى في العون إنه ترى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أي أخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكم أسمع وعرى فاتحا فقولا إن رسول ربك فأرسل المعنى بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنها قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى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 كل ورع ونعامكم إن في ذلك الآيات لأرنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أليناه آياتنا كلها فكذبوا وأبى قال جيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة قالوا إن هذان لصاحران يريدان أن يخرجاكم من أردكم بسحرهما, بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثرة فأجمعك إذا كنت مأتوا سفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حباله وعسيهم يخيل إليه من سيحرم أنها تسعى فأوجز في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقى فيما سنعوا إنما صنعوا كيد الصاحب ولا يفلح الصاحب حيث أتى فلقي استحارت السجدان قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا يقتي عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلب في جزوع النخل ولتعلمن تعلم أن ينعش عذابه وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكلتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أن يحيا وَمَن يَأْتِهِم مُؤْمِنًا قَدَعَ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عُلَا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ما تَزَكَّى وَلَقَدْ هَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى نَسْرِي بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاتَّبِعْهُ وظل فرعون قومه وما هذا يا بني إسرائيل قد أجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور العيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تنغوا فيه فيحل عليكم غذب ومن يحلل علي غذب فغذوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وَعَامِلَةً صَالِحَةً ثم اهتدى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ لَا عَلَيَّ إِلَّا مَا أَسْلَفْتُ وَاجِئْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى قَالَ فَيْنَ نَقَذَفْتَ النَّاقَةَ قَوْمَكِ مِنْ بَذَكَ وَأَضَلَّهُمْ الصَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ افَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلِكُم غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّاعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَالِكِنَا وَلَكِن حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَكَذَّبْنَا وَكَذَّبَ أَخَاهُ فَتَكَذَّبُوا بِالْقَصَامِيرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خوار فقالوا هذا إلىكم وإلى موسى أفلا يرون أن لا يرجع إليه القول ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واتيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم دلوا أن لا تتبعا أفعصيت قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم فرق بقولي قال فما خطبك يا صامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مصاص وَإِنَّ لَكَ مو... وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّا تُخْلَفُهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَائِكَ الَّذِينَ وَطِئَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًا فِي الْيَمِينِ نَسْفًا إِنَّمَا مَآلَ إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ وقد أتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدنا فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بيتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا بيتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسف ورب نسفا فيذرها قاعا سفسفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوميذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأسوات, الأسوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوميذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وردها له قولا يعلم ما بين يديه وما خلفا ولا يحيطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات ومؤمنه فلا يخاف ظلما ولا هذما وكذلك أنزلنا قرآننا ربيا واسترفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 فلا يخرجنكما من الجنة فتشق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وألك لا تذمن فيها ولا تذح فما سمي لي شيء قال يا آدم هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فكل منها فبدت لهما فبدت لعما سؤات وما تفقى عليهما من ورق الجنة وعسى آدم رب فغوى ثم اجتبا رب فتاب عليه وذا قال بطال من جميعا بعضكم لبعض عدو فيما يأتينكم مني هدا فمن اتبع فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَاشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَمَنْ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني يا عمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا كذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من أسرفا ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة شد وأبقى أفلم يادل كما لكنا قبلا من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات لعلنا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَوْا عَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ أَنَا إِنَّ فَسَبِّحْ وَأَتْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتن فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبن عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصعف الأولى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 Sadaqa Allahul Azim secde var